أسلام الله حيك أهلا وسهلا أه أه فضيلة الشيخ ودي أسأل عن الحديث المسبل نعم حديث المسبل إذا كان قال الله سلما لا, لا صلاة المسبل هذا الحديث شيخ هل هو صحيح أو ضعيف السؤال الثاني شيخ البنطلون المسبل هل يجده الصلاة فيه أو لا البنطلون إيش؟ اسبأ البنطلون اللي يكون مسبل يعني أطول من الـ أطول من الكعب واضح السؤال. <تصفيق> بقي شيء صالح. لا تكلم. صالح سأل بالنسبة لحديث الأصلاتها اللي وسأل عن البنطلون الذي يكون مسبلاً. ليس هناك حديث لا صلاة لمسبل الحديث الوارد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وقد أسبل ثوبه فقال توضى واعد الصلاة نعم. وهذا الحديث صحهه جماعة من أهل العلم وضعفه آخرون والحديث على القول بصحة محمول على أنه ينبغي أن يتجنب المؤمن الإسبال لا سيما إذا كان هذا الإسبال على وجه ال... كبري والخيالاء فإن في ذلك تهديد ووعيد شديد والإسبال لا يختص فقط الثوب إنما يشمل كل ما يكون من الألبسة فيدخل فيه إسبال الإزارة وإسبال الثوب وإسبال البنطال بل بعضهم نعم. يدخل حتى إسبال العمامة كان نعم. تكون طويلة طولا خارجا عن المعتاد وإسبال الأكمام كان يكون طو... تكون طويلة طول خارج من عن المعتاد والذي يظهر أن الإسبال يختص إرخاء الثوب من من جهة السفل هذا هو الأصل في الإسبال الذي وردت النصوص في النهي عنه التحذير منه والتنفير منه. طيب وصلاةه صحيحة. لكنه مأمور بترك هذه الصفة التي نهى عنها الله ورسوله